يا اهلي وصل جيبي يا اهلي لا اله الا الله والله ويا مدخل لا اله الا الله كان بتكوين للدنيا وما سوا سماوات ولا الارض اللي مدحيه وما شمت بلاهتي ولا مد القمر ضيا لغير القامس الاشباح وقف ما اغلى na radhukum wa hagrabha radhukum wa حلونا زاهيا في ربا ومن تحت الأنوار الانوار عرف نور السم الزهراء صل المسار عرفتوا العقيده اللي يسمونها على القرار ونفحات حسن وحسن وكم من خامسه الاطهار نطق طلب رب نطق حب طلب رب اذن لي ادخل بالكساء وللنبي وخير النساء يا هلا يا هلا وصل جبيني مرحبا بالله هو المدخل لا, لا, لا لله المعبود هبط وسلام يا منياته يا شوق اللي دعى جبريل يحول ما السماوات وصل عندي النبي وسلام ويا محلى ابتسامته ومن ربنا علينا بالنا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 طاح قم الا لتكوين وفي قلب العرش معبود محبكم بواليكم بواليكم طازو ذني يوم اخره نهايه الاسر الطاهره hayle لا laila mila allah allah wiyemndakhal laila mila allah laila